بوك خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون نا في المطار في المطار بي ساكالة دارزيرفيرام إذن لت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 مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. بالتأكيد. <تصفيق> دعى بطرفدم موتا ريزيرفاتيا. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. بسكلا ديا أود كجم مويا ترسيبация. من فضلك أريد الغاء الحجز. من فضلك أريد الغاء الحجز. بسكلا ديا برومنم مويا ترسيبация. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. أوَجَاءُوا الْسَّلِدْنَةَ مَشِينَةً زَارِمَةً؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ دالي <تصفيق> هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ не имаме само още едно لا مازال عندنا مكان لواحد فقط لا مازال عندنا مكان لواحد فقط كوغا <تصفيق> سletuvame متى نهبط متى <تصفيق> نهبط كوغا كسم تامو متى نصل؟ متى نصل؟ قوا دو تينترات متى يذهب باس إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باس إلى وسط المدينة؟ أوفاء <تصفيق> هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ <تصفيق> هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ أوفا <تصفيق> هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ كوكو باعش مجرم دا زمام سوسبة. كم أخذوا معي أمتعة في الطائرة؟ كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلو. 20 كيلو. شو؟ 20 كيلو؟ كم؟ فقط 20 كيلو. كم؟ فقط 20 كيلو. За текстовите и книгите, посетете ја страната Дуплове Дуплове, дуплове